دائما وقع للمتأخرين في هذا الباب قول الشيخ يوسف النبهاني في آخر لاميته التي عارض بها قصيدة كعب بن زهير الشهيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا البيت إن كان متبول قلب حين أنشدكم بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومعلوم أن هذا الشطر المضمن هو صدر مطلع القصيدة المعارضة ونصه بصدره وعجزه. بانت سعاد فقلب اليوم مقبول متيم إسرها لم يفد مقبول. فالنبهاني لما ضمن صدر هذا البيت وهو يخاطب الممدوح عليه السلام جعل منه جوابا لصدره هو. فقلب معنى الفاء في صدر بيت كعب من العطف إلى جواب الشر وأوهم أن المضمن إنما هو قول كعب. بانة سعاد أي جزء الصدر وساعده على ذلك أن هذه القصيدة اشتهرت باسم بانة سعاد أي بهذه الجملة كما قال أبو إصحاق الغزي فيها محت بانة سعاد ذنوب كعب وأعلت كعبه في كل نادي ومحتاج النبي إلى قصيد مشببة ببين من سعاد ولكن سن إصداء الأيادي فكان إلى المكارم خير هادي وعلى كل حال فقد بقي جزء الصدر الآخر وهو قلبه فقلب اليوم متبوله كأنه خارج من التضمين لأنه جواب الشرط في صدر النبهاني والحال أنه مضمن كالجزء الأول وذلك منتهى البراعة والغاية في هذا الباب قصيدة أبي بكر بن جزي التي ضمنها أعجاز قصيدة امرئ القيس ونقلها من معانيها الهزلية إلى معان جدية من الوعظ والمديح النبوي وذلك حين يقول أقول لعزمي أو لصالح أعمالي عن صباحا أيها الطلل الباري أما واعظي شيب سما فوق لمتي سمو حباب الماء حالا على حالي أنار به ليل الشباب كأنه مصابيح رهبان تشب لقفالي نهاني عن غيي وقال منبها الست ترى السمار والناس أحوالي يقولون غيره لتنعم برهة وهل ينعم من كان في العصر الخالي أغالط دهري وهو يعلم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي ومؤنس نار الشيب يقبح لهوه بآلثة كأنها خط تمثالي أشيخا وتأتي فعل من كان عمره ثلاثين شهرا في ثلاثة احوال وتشغفك الدنيا وما إن شغفتها كما شغف المهنوئة الرجل الطالي ألا إنها الدنيا إذا ما اعتبرتها ديار لسلما عافيات بذي خالي فأين الذين استأثروا قبلنا بها لناموا فما فما إن من حديث ولا صالي ذهلت بها غيا فكيف الخلاص من لعوبة سيني إذا قمت سربالي وقد علمت مني مواعد توبتي بأن الفتى يهذي وليس بفعالي ومذوثقت نفسي بحب محمد هفرت بغصن ذي شماريخ ميالي ومن هنا تخلص للمديح وسار فيه على هذا المنهاج متانة أسلوب وحسن صياغة ولما أنشد المقري هذه القصيدة في نفس الطيب عقب عليها بقوله ولا خفاء ببراعة هذا النظم وإحكام هذا النسج وشدة هذه العارضة وهذا ما يهمنا أن يعرفه كل من يزري بأدب الفقهاء وما نريد أن يتحقق منه من كان في شك من أمر هذا الأدب حتى يرد له اعتبارا ويقدره حق قدره النظم التعليمي ومن ألوان أدب الفقهاء ما يسمى بالنظم التعليمي وهو هذه المتون العلمية المنظومة التي تزخر بها المكتبة العربية وتكون سجلاً حافلاً من الكتب الدراسية التي لبث طلاب العلم في العالم العربي قرونا طويلة يستعملونها في دراساتهم المتنوعة ويكتبسون منها المعارف والفنون جيلا بعد جيل ويرجح أن أول من تعاطى هذا اللون من الأدب أبان اللاحقي الأديب العباسي المشهور فإنه كان في خدمة البرامكة كاتبا لهم ومؤدبا لأبنائهم فنظم لهم كتاب كليله ودمنه. في رجز سلس ليسهل عليهم حفظه وهو الذي يقول في اوله هذا كتاب ادب ونحنه وهو الذي يدعاك لي له دمنا فيه احتيالات وفيه رشد وهو كتاب وضعته الهند وقد أجازوه عليه بآلاف الدنانير ثم نظم لهم رجزا آخر في أحكام الزكاة والصلاة ولا شك أن غيره من الأدباء نهج هذا النهج في نظم العلوم لا سيما مع العلم بما حصل عليه أبان من جوائز مغرية على ذلك والمهم أن الفكرة خرجت اولا من عند الأدباء ثم تبناها العلماء والجانب الأدبي فيها هو هذه الصياغة المختصة بالشعر ولا ريب في أن التعبير الجميل عن الفكرة أي فكرة هو مما يدخل في مفهوم الأدب بالمعنى العام فلهذا عددنا هذا الإنتاج من ألوان الأدب ولما تداول العلماء هذا الفن من القول أبدأوا فيه وأعادوا وأكثروا منه إلى الحد الذي جاوز العد ولم يبق علم لم ينظموا فيه ولا أدب ولا فن ولا ضرب من ضروب المعرفة إلا أخضعوه للوزن والقافية إن في رجز أو غيره من الأبحر كالبسيط والطويل وغيرهما فنظموا قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبيان ومتن اللغة كذلك ونظموا الفقه والأصول والكلام والتصوف والقراءات ومصطلح الحديث ونظم في الطب والكيمياء والفلك والمنطق والفلسفة والجبر ونظم في بعض الصناعات كالخط وتجليد الكتب وبعض الألعاب كالرماية والشطرنج ونظم ما يرجع إلى العادات والأخلاق وأدب المجتمع وما يتعلق بأمر الآخرة كالبعث والحساب والجزاء ونظم في علم الجدول والسينية وتعبير الرؤية وغير ذلك مما لا سبيل إلى حصره في هذا الفصل وتختلف هذه الأنظام في الطول والقصر بحسب الموضوعات التي تتناولها فمنها ذات العشرات ومنها ذات المئات ومنها ذات الألوف من الأبيات واشتهرت الألفيات منها على الخصوص في بعض العلوم كألفية ابن معطي وألفية ابن مالك وألفية السيوطي في النحو والصرف وألفية العراقي في السيرة النبوية وألفيته في المصطلح الحديثي وألفية السيوط فيه أيضا وألفية ابن الوردي في تعبير الرؤيا وألفية ابن الشحنة في الفرائض وألفية البرماوي في الأصول وألفية القباقلي في علوم البيان وألفية السيوط فيه كذلك وألفية داود الأنتاطي في الطب. وألفية أب الوفاء المصري في المنطق وألفيته في العروض وغير هذه من الألفيات المختلفة الموضوع وأما المنظومات التي جاوزت أبياتها الألف فمنها منظومة ابن زكري التلمساني في علم الكلام المسمات بمحصل المقاصد ألف وخمسمائة بيت ونيف تحفظ الشكام في علم الفقه لابن عاصم مثلها منظومة الكواكبي في الأصول 1800 وثمانمائة الشقرونية في الطب لعبد القادر بن شقرون المكناسي مثلها الكافية في النحو لابن مالك نحو 3000 آلاف الأقنوم في مبادئ العلوم لعبد الرحمن الفاسي وهو شبه موسوعة تكلم فيها على نحو 150 وخمسين في أكثر من خمسة بيت ومن الغايات في هذا الباب منظومة بدر الدين الدمشقي المسمى بفصل الخطاب في وصل الأحباب تكلم فيها على العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من آداب وأحكام في نحو أربعمائة واثني عشر ألف بيت منها عشرة آلاف بيت من نظمه والباقي مما استشهد به من نظم غيره وعلى كل حال فالمعتبر من هذه الأنظام هو الكيفية للكمية وبإيرادنا بعض النماذج منها ومن غيرها نعرف أن عملية النظم هذه لم تكن سهلة وإنما تقتضي معاناة لكي يكون المنظوم سائغا سهلا يحقق المراد منه الذي هو تقريب حفظه وعلقه بالذين تيسيرا على الطلبة وتمكينا لهم من تذكر قواعد العلم والاستشهاد بالبيت الذي يتضمن القاعدة المطلوبة سهولة تامة لأن النظم يقيدها وهو لا يعزب عن الذهن إلا قليلا كما قال ميمون الفخار في نظم الآجرومية والقصد من ذراجز المقرب تعليم أولاد صغار المكتبي عسى الذي منهم به تعلم يقول يا رب ارحم المعلمة لما رأيته موشق وتعبوا في حفظ منثور ولم يقتربوا قنت أن النظم فيما أدري أشهى وأولى من نفيس النثر ويعجبني قول الشرف العمريطي في نظمها أيضا وبعد فعل أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المقتصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهم معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر بن آج الرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من صغير حجمها نظمتها نظماً بدي عن مقتدي بالأصل في تقريبها للمبتدي فانظر هذه الثلاثة وهذا الوضوح وقارن بينما قاله أبان اللاحقي وهو أديب كبير في طارعة نظمه لكليله ودملة وطالعة العمريق هذه يبدو لك فضل هذا العالم مع تأخره على ذلك الأذيب مع تقدمه ومن أحلى المطالع قول ناظم كتاب المغني لابن هشام وهو يبين أيضا أن سبب النظم هو التسهيل هذا بحمد الله نظم سهل مورده للطالبين نهل ضمنته قواعد الإعراب وملح النحات والأعراب معتمدا على كتاب المغني لابن هشام شيخ هذا الفن ترتيبه قصدت واختياره اخترت واختصرت في العبارة ولم أزد على بناء القاعدة إلا الذي به تتم الفائدة وأسأل الله الذي ألهمني لوضع هذا النظم أن يرشدني وأن يديم به الانتفاع. حتى يكون صيبا نفاعة ثم الصلاة ما لهم صرام على رسول الله والسلام ما أعربت آياته وفسرت وأظهرت اسماءه وأضمرت وإذا كان أبان وغيره ينظم للجائزة فإن أصحاب الفقهاء ينظمون رغبة في الأجر والتواب من الكريم الوهاب لأنهم يعتبرون عملهم هذا من العبادة كما قال الصاحب منظومة الضاء والضاد: أفضل ما فاه به الإنسان وخير ما جرابه اللسان حمد الإله والصلاة بعده على النبي فهو أثنى عنده وكل ما ينظم للإفادة فذاك معدود من العبادة وقد نظمت جملة من الكلم في الضاء والضاد جميعا تلتأم فاسمع بني من أبيك سردها واعرف هذيت حصرها وعدها وابدا إذا قرأتها بالضاء وتم بالضاد على استوائي وهذه المطالع زيادة على بيانها للمراد من النظم فإنها تعطينا مثالا من العمل الأدبي أو التعبير الفني الذي يؤدي به النظم معاني الكتاب وقواعد العلم الذي ينظمه وهي كما رأينا من حيث الصناعة غاية في الانسجام والبلاغة بحيث تجعل الطالب يتلقى حقائق العلوم وهو متأثر بسحر البيان ومأخوذ بسر الفصاحة واسمع هذا المطلع الجميل وتمتع بحلاوة لفظه ورقة معناه على طوله وهو من نظم الشقرونية في الطب الحمد لله الحكيم المرشد الملهم الخير لكل مهتدي المنزل الغيث من السماء الرازق الأقوات للنماء سبحانه قد سخر الرياحة مفيدة عباده صلاحة وأرسل اللواقح العظيمة بين يدي رحمته العميمة ما طلعت من غرر السحائب مبشرات جمه العجائب تحمل غيثا سابغ الايادي لكل حاضر وكل بادي في قتل سقي بلد مواتي أحسن بغيث شامل مواتي فاخضرت الأرض بحسن ملبسي رافلة في حلل من سندسي رائقة تجلا بحلي الزهر تستي السرور وقت مد البصر كم أصبحت عرائس الغصون تزهو بدر بردها المصون وافتر ثغر نورها المعطار مكللا بلؤلؤ الأمطار أبدت لا حيط بالثمر في نسق تحكي عقودا من درر نوارها مختلف الأشكال يسمو على قلائد الآلي من ذي أكاليل وذي أبواقي وذي مداهن وذي أحداقي غنا عليه النحل بالمزامر عن أمر من يقهر كل آمر وكل... وكل نبت من حشيش أو شجر خلقه لحكمة رب البشر ما خلق الرحمن شيئا عبثا من كل بري وما قد حرثا ير... يرزقنا في كل فصل النعمة سبحانه عم البلاد كرم نحمده حمد مقر بالنعم معترف ببعثه بعد العدم معتقد أن ليس يذهب الضرر إلا الذي أجرى القضاء والقدر ثم الصلاة والسلام السرمد على الرسول المتقي محمد وآله والصحب والاتباع من هل لوابل على البقاع وبعد فالقصت بهذه الجمل ذكر مزاج قوتنا المستعمل تبعه أدوية نفيسه تذهب أمر بدت خسيسة كما نجيد القول في اللباس وفي المساكن ومأوى الناس ونبسط التعبير في المقال كيما يرى مطابق السؤال وأسأل الوهاب نيل الأربي فهو المرجى لبلوغ الطلب نظم جوابا من العلامة ابن شقرون لسؤال من تلميذه الشيخ صالح بن المعطي وهو ما أشار إليه بمطابقة السؤال والمنظومة كلها من هذا النمط ولولا أني أطلت بجلب مطلعها كله لاعطيت منها أمثلة في موضوعها لأنها مزدوجة الفائدة فهي تعلم الأدب وتدبير الصحة وللعلماء في مطالع أنظامها النوادر من ألطفها ما يحكى أن ابن مالك لما شرع في نظم ألفيته قال في مدحها وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوذها محوية تقرب الأقصى بلطظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي فائقة هذا بألف بيتي ولما نظم هذا الشطر توقف ولم يفتح عليه في تمامه ونام ليلته قالوا فرأ ابن معطي في نومه وهو لا يعرفه فأنشده أبياته هذه فأجاز شطره الاخير بقوله والحي قد يغلب ألف ميت فاستيقظ ابن مالك من نومه واستحى مما قال في حق ابن معطي وحذف ذلك الشطر وقال عقب الأبيات الثلاثة التي قبله وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وافرة لوله في درجات الآخرة وتكررت الحكاية مع السيوطي فإنه لما نظم ألفيته في النحو قال في مطلعها النحو خير ما به المرؤون إذ ليس علم عنه حقا يغتني وهذه ألفية فيها حوت أصوله ونفع لا بالنوت فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المثالك وجمعها من الأصول ما خلت هو وضبط مرسلات أهملت لكن لم يحكى لنا عن السيوطي أنه رأى ابن مالك في نومه وعاتبه كما عاتب ابن معط بن مالك وقد دخلت هذه المنظومات في حياة طلبة العلم وتمكنت من نفوسهم فبقطع النظر عن استعمالهم لها في دراساتهم المتنوعة واحتجاجهم بأبياتها في مناقشاتهم العلمية هناك بعض أبيات ومقاطع منها تجري على ألسنتهم وربما على ألسنة العموم مجرى الامثال لدلالتها الشاملة وحسن صيغتها كالشقر الثاني من قول ابن عاشر في نظمه المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين فصلا وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع فهذا الشطر نجد حتى العامة يرددونه في المناسبات المقتضية له كالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وممارسة الشعائر الدينية فيقولون قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع ومن اللطائف ما يجري على الألسنة في قوله في باب الحج وأسرعا في بطن واد النار وذلك في أماكن المرور الخطرة وملتقى الطرق التي تكثر فيها السيارات ونحوها ومن هذا الباب ما يجري على الألسنة من قول ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز وذلك عند عدم التصريح بما يكره وما لا بزوم لذكره ومنه قوله كما لنا الا اتباع أحمد في باب الابتداء تمثيلا لوجوب تقديم الخبر عند الحصر وعلى حسب ما أشار له الشطر الأول من البيت وهو قوله وخبر المحصور قدم أبدا فيجري تمثيله ذلك على لسان أهل العلم وجمهور المؤمنين عند اظهار التعلق بالتمسك بالسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الكلام حين يرقى إلى هذه الدرجة من دورانه على الألسنة وجريانه مجرى الأمثال العامة يكون اخذا بحظه من حسن الأداء وقوة التعبير وذلك ما يؤكد أن القول بأن هذه الأنظام وإن اشتملت على أغراض علمية صرفة أو تعليمية بعبارة أخرى فإنها تكتسي حلة من البيان والوضوح تجعلها باعتبار آخر من الآثار الأدبية المرموقة وإلى هنا نكون قد تكلمنا على مطلق نظم العلوم أو جانب من النظم التعليمي هو المتعارف عند إطلاق هذا الاسم ولكن هناك ولكن هناك نوعا غريبا منه يجب أن نفرده بكلمة لأنه أدل على مقطره أصحابنا الفقهاء وبراعتهم الأدبية وهو النظم الذي يستعملون فيه رموزا واصطلاحات خاصة فيلمون في المنظومة الصغيرة والأبيات القليلة بقواعد علم كامل من العلوم ويحصلون مسائله ويضبطون أصوله بحيث لو لم يتأتوا لها ذلك التأتي اللطيف ويسلك لها ذلك المسك العجيب لما وسعتهم الكتب المطولة والموضوعات المبسوطة لاستيفاء تلك الاغراض وتحصيل تلك المقاصد ومن أمثلته قصيدة حرز الأمان في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية نظم أبي القاسم الشاطبي رحمه الله فإنها على اختصارها في الجملة إذ تبلغ 1300 بيت الصحيح 1173 بيتا جمعت زبدة القراءات واحتوت من ذلك على علم غزير ولذلك نجد الكثير من أهل العلم يحفظونها وقد خضع لها كبار الشعراء والبلغاء وحذاق أهل الرواية والقراء قال ابن في ترجمته في ترجمته للشاطبي إنه أبدع في حفظ الأمان وهي عمدة قراء هذا الزمان في تعلمهم فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها وهي مجتملة على رموز وإشارات لطيفة وما أظنه سبق إلى أسلوبها واصطلاحه هو, هو الذي أشار إليه بقوله جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواوي فيصل سوى أحرف لا ريبة في اقتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن ومن هذا الباب قصيده غرامي الصحيح لابن فرح الاشبيلي الذي جمع فيها القاب الحديث باسلوب عجيب ومنهج غريب اذ سلك فيها مسلك اهل الغزل في ظاهر اللفظ وحمل كل لقب من القاب الحديث على معنى يليق بهذا الغاب حتى لو القيت على عربي فصيح خالي الذهن من اصطلاحات أهل الحديث لما فهم منها إلا معاني غزلية رقيقة تنشرح لها النفوس وتغتبط بها القلوب ومطلعها غرامي صحيح والرجى فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل ومن هذا الباب أيضا قصيدة أبي الجيش محمد ضياء الدين الخزرجي الأندلسي أو السبتي المعوفة بالخزرجية في علم العروض التي سار بذكرها الرقبان والتي جمعت مهمات هذا العلم في تسعين بيتا ونيف بفضل ذلك الأسلوب البديع الذي ألمعنا إليه وهو الرمز والإشارة فبعد أن يقول في مطلعها للشعر ميزان يسمى عروضه بها النقص والرجحان يدريهم الفتى فيأتي به نظما واضحا لا غبار عليه حتى في الخرم الذي بأوله يقول رامزا لأجزاء التفعيل العشرة مشيرا إليها بحروف أبجد طابت بسهميها جواريح نافدة ركوني بهمة كوقعيهما سوى فما زائراتي فيهما حجبتها ولا يد طولهن يعتادها الوفا ومنه كذلك على طريقة التورية كما في نظم غرامي الصحيح منظومه أبي القاسم المهلبي البلنسي لمثلث قطرب في اللغة وهو الذي يقول في طالعته يا مولع بالغضب والهجر والتجنب في جده واللعب حبك قد برحبي، ان إن دموعي غمر وليس عندي غمر يا, أي يا أيها الغمر أقفر عن التعتب إلى آخره وقد شرحه أحد المغاربة نظما على هذا المنوال وهو المثبت في مجموع المتون الكبير المطبوع طبع حجر بفاس ويظهر أن هذا النوع من النظم قد انفرض به الأندلسيون أو كانوا هم الذين نهجوا سبيله لغيرهم فإننا لا نعلم لمشرقي نظما على منواله إلا ما كان للعلامة الصبان الذي عارض قصيدة غرام الصحيح بأخرى على مثالها يقول في أولها: صلوا صحيح غرام صبره ضعفا، وبدل قطعة من في حبكم شغفا، كما عرض قصيدة الخزرجية بقصيدة اللامية استعمل فيها نفس رموز أبي الجيش وهي التي يقول فيها: وبعد فعلم الشعر فن مؤكد، فبادر إليه واستمع فيه ما حل وبعد. فهذه كلمة قصيرة في هذا اللون من ألوان أدب الفقهاء وهو النظم التعليمي لم نرد به إلا التنبيه على وجه آخر من وجوه الإحسان الذي لهم في ميدان الأدب والمشاركة التي لا تزري بهم أبدا في الإنتاج الأدبي سواء كان خاصا بهم أو عاما وإلا فإن بحث النظم التعليمي لا تفي به كلمة قصيرة أو طويلة وما أحراه أن يفرد بالبحث ويكون أطروحة لبعض الدارسين تلم بأطرافه وتشير على سبيل التفصيل لأبعاده التي ما نظن أن كتابا واحدا أو رسالة جامعة مفردة تحيط بها كلمة ختامية الآن وقد أثبتنا بما لا مزيد عليه من البيان والتبيين والأمثلة والشواهد أن أدب الفقهاء أدب حي معبر لا يقصر عن أدب غيرهم ممن ليس بفقهاء وأن التهمة التي توجه إليه بالضعف والتخلف حتى جعلته مثلا مضروبا لكل أدب بارد سخيف هي تهمة باطلة فيها كثير من التجني والظلم لهذا الأدب والمنتجين له نريد أن نقول في كلمة ختامية لهذا البحث إننا لا ننفي أن بعض الفقهاء ليس لهم من الأدب حظ ولا نصيب وأنهم حين يتعاطون النظم يتكلفون ما ليس من سجيتهم فيأتي نظمهم فج رتيكة ولكن يجب أن لا ننسى أن في أدب غيرهم من الفصولة والرداء ما يغطي على أدب الفقهاء الذين يقرون بأنهم متقفلون على موائد الأدباء بخلاف من يقول أنا به زعيم وكلنا نعلم أن شواهد علماء البلاغة التي يوردونها مثالا للتنافر والغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد وغير ذلك من عيوب اللفظ والمعنى هي من كلام كبار الشعراء المعترف لهم بالسبق في مضمار صناعة النظم وليست من كلام الفقهاء وكذلك الشواهد علمي العروض والقافية على ما يعتر النظمة من اختلال وعدم انسجام بما يدخله من زحافات قبيحة وعلل مستكرة هي من كلام أعلم الشعراء وفصحاء العرب جاهليين وإسلاميين فالفقهاء ونعني بهم العلماء على العموم إذا لم ينظموا على الطبع والسجية يقعون في مثل ما وقع فيه أئمة الصناعة وأمراء الكلام وهم بحكم علمهم بما يترخص فيه من مخالفة للقواعد ومجاوزة للقيود يكثر منهم التساهل ولا سيما عندما يعتمدون التقطيع ويتحاكمون إلى أجزاء التفعيل فيجيء نظمهم قلقا مضطربا ولكنهم لا يرون بذلك بأسا لأنه جار, جار على المسطره كما يقولون وقد لاحظت غير ما مر على بعض النظامين ما في كلامهم من الكسر والسقوط فكانوا يلجؤون إلى التقطيع ويحتجون بأنهم على سوية العرض وهذا فيما يكون من الشكل غير مخل بالمحتوى أما, أما ما اشتمل على الخلتين واعتبرته العلة من الناحيتين فهو مما لا كلام عليه وصاحبه حري بأن لا يعد في الفقهاء ولا في الأدباء ومع ذلك ففي كلام فحول الشعراء ما يذهب بعضه بكل ما في كلام هؤلاء الفقهاء من ماخذ ومعايب ولو ذهبنا نضرب الأمثال ونتخير النماذج ممن تقد على متقدم الشعراء فأحر متأخريهم لضاق بنا المجال عن استيعاب ذلك ويقفين أن نعطي مثالا واحدا وهو هذان البيتان من قول بشار بن برد زعيب الشعراء المولدين إنما عظم سليما قصب قصب السكر لا عظم الجمل وإذا ادنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل فأي شعر لفقيه إن حط إلى هذا الزاك من السخف والغساسة حتى تضرب الأمثال بشعر الفقهاء وينسى هذا النموذج من شعر الأدباء فإذا قيل إن هذا وشبهه قليل في كلام الشعراء المطبوعين قلنا إنه كذلك قليل في كلام الفقهاء أو طبقة قليلة منهم على الأصح مع العلم بأن الشعر عندهم إنما هو هواية وليس حرفة وهذا القليل من المحترفين المختصين لا يقال له قليل فكان الأولى أن ينوه به كما ينوه بقليل القلة الفقهاء الذي جاء على مثاله أو قريبا منه إن تسامحنا في المقارنة وبسط القضية بمزيد من الوضوح إن أدب الفقهاء الحقيقي هو ما عرضنا وتعرضنا له بالنقد والتحليل في الأبواب المتقدمة والتراجم السابقة وما لم يكن على غراره فهو من عمل ضعاف الفقهاء وشيء قليل بالنسبة إلى الكثير الطيب التي أوردنا منه ما أوردناه فاطلاق الكلام إلى حد إرسال المثل بضعف أدب الفقهاء لا يوافق الحقيقة وفيه تحامل كبير على هذه الطبقة من رجال الفكر وحملة القلم ويمتج عنه صرف النظر عن كثير من الروائع التي تفيد أدبنا غنا وثروة كما بيناه فيما سلف ولو كان هناك حق وإنصاف لما حمل الإحسان الكثير في انتاج هذه الطبقة الشعري على الإساءة القليلة التي وقعت منهم فيه مثل ما عليه الحال مع الأدباء والشعراء الكبار على الأقل وهم الذين كان الواجب ألا تغتفر زلتهم لأنهم بمحل القدوة في هذا الشان وجارب آخر من القضية هو أن بعض الفقهاء كثيرا ما يتساهلون في أنظامهم العملية لقصدهم إلى عموم الفائدة وتقريب المعنى إلى الطلاب وهذا ليس من الحق أن تؤخذ به جميع أفراد هذه الطبقة ويعمها حكمه خصوصا أن الكثير منهم كان على سلاف ذلك ينظم الفوائد العلمية ويحصل قواعد الفنون في شعر بليغ محكم على نحو ما مثلناه في باب النظم التعليمي حتى قيل في منظومات بعضهم في الكيمياء القديمة إنها إن لم تفدك العلم أفادت الأدب وقد نبه على هذه الظاهرة العلامة الأديب أبو العباس أحمد المقري صاحب نفس الطيب في كتابه فتح المتعال في مدح النعال لما أورد أبياتاً من ألفية الحافظ زين الدين العراقي في السيرة النبوية. تتعلق بوصف النعل الشريفة على صاحبها أبطل الصلاة والسلام ولاحظ ما فيها من درك عليه صناعة وبعد أن التمس المخرج لذلك قال معتذرا عنه على أن نظمه رحمه الله نظم فقير والمقصود الإفادة وهي حاصلة على كل حال وقد سلك هذه الطريقة جماعة من العلماء الصلاحاء أعني عدم تحسين النظم إذ قصدهم الجميل إيصال المعاني إلى السامع ولم يشتغلوا بحوك الكلام على طريقة الأدباء كابن الوردي وأنظاره فجد الله الجميع عن الدين خيرا ولقد كان شيخنا مفتي مدينة فاس العلامة سيد الشيخ محمد القفار القيسي الفاسي الغرناطي الأصل كثير الإصلاح لأبيات العراقي في ألفية علوم الحديث وكنت لا احب ذلك منه مع ان مقصده رحمه الله حسن والتسليم اسلم والله سبحانه وتعالى اعلم هذا كلام المقري ونحن نسجل الفكره الاساسيه فيه وهي ان ما يقع في نظم بعض العلماء من ماخذ من شأه هو التساهل الذي يحملهم عليه قصد النفع والتفهيم باقرب الطرق واسهل العبارات وليس ذلك من عجز ولا قصور والدليل على ذلك أن قائل هذا الكلام والملاحظة على النظم المعني بالأمر أي ألفية العراقي هو نفسه من أكبر الفقهاء وألمع الادباء وهو الذي ألف لنا أعظم موسوعة عن الاندلس وأدبها وعلمائها وشعرائها أعني كتاب نفح الطيب وشعره ونثره من الطبقه الممتازة وله نظم تعليمي مشهور في غاية الجودة ومنه أرجو المعروفه في علم الكلام المسمى بإضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة ولا نطيل في التعريف به فالمقري قد طبقت شهرته المغرب والمشرق عالما وأذيبا ومؤرخا للأدب العربي معتمدا عند جميع الباحثين ومع هذه المكانة الأدبية التي له فهو يتسامح مع الحافظ العراقي ويرى عدم التعلق بما في نظمه ملين لأن قصد النفع سوغ له ذلك وإن كان هو لا يرتكبه وهذا ما جعلنا نتحفظ بإزاء قوله في العراقي على أن نظمه رحمه الله نظم فقيه إذ هو يتناقض مع الفكرة الأساسية التي سجلناها عليه وأول ما ينتقد بنظمه هو الذي لا تتنزل عليه تلك الكلمة ولا يقبل هو أن تقال فيه مع أنه من جملة الفقهاء ودليل آخر يؤخذ من كلام المقري وهو عناية شيفه الإمام القفار بإصلاح الأبيات الضعيفة في ألفية الإصطلاح للعراقي فهذا فقيه كبير وعالم شهير لا تخفى عليه علل النظم التي دخلت بعض الأبيات بعض أبيات الألفية الشهيرة ويحاول إصلاحها وما ذلك إلا لتمكنه من صناعة الشعر واختلاف نظره عن نظر العراقي في مسألة التساهل في قواعد النظم وإن كان نظما تعليميا فليس الفقهاء بإطلاق ممن يقرون هذا النظر ويأخذون به فالحكم عليهم بعين الجمع هو من الخطأ الذي قصدنا إلى تلافيه في هذا البحث. وإن وإذا كان المقري معروف لدى عامة المشتغلين بالبحوث العلمية والأدبية فإن القصار هو شيخه وشيخ شيخ العلماء المغاربة في عصره بل إن بل مترجميه يحلونه بشيء الأعصار والأنصار وقد تجاوزت شهرته في زمنه حدود بلاده فيحكى أن شيخ عبد الواحد بن عاشر لما حج ومر في طريقه بمصر فأله الشيخ عبد الله الدنوشري من علماء مصر عن شيوخه فسمى لهم منهم الإمام القصار فقال الدنوشري في مدحه قد حاك شقات العلوم أئمة وكثوا بها بالفضل من هو عاري رقت حواشيها ورق صرازها لكنها تحتاج للقصار. وهذا شعر جيد يجتمل على تورية مليحة وهو مما يقوله فقيهم في فقيه ويحسن موقع هذه التورية العلم, العلم بأن أسانيد المغاربة في العلوم كلها تدور على القصار فهو من المجددين لشباب العلم والمطرزين لخلته الناصعة البياض. وعلى مقامه العلمي هذا كان له باع في الأدب وشعر حسن جميل ومنها الأبيات التي يقولها في الحظ على زيارة الوالدين بعد موتهما وهي الأبيات التي ادعاها كثير من الشعراء ونصها زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما أنسيت عهدهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما ما كان ذنبهما إليك وإنما منحاك محض الود من نفسيهما كان إذا ما أبصر بك علة جزع لما تشكو وشق عليهما كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادف لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندمهما أيضا على فعليهما بشراك إن قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تفطيعه وبعثت ذاك اليهما تحفظ بني وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما ولا أحتاج أن أنبه على ما في هذه الأبيات من عاطفة شريفة وشعور النبيل زيادة على متانة حوقها وحسن صياغتها ومن قوله محذرا من بعض المهام ذات المسؤولية الثقيلة وإن كانت في ظاهرها مما يرغب فيه تسع أبا منها أولو الأحلام والهمم السنية إلا بحال ضرورة تدعو لها مع حسن نية وهي الشهادة والوساطة والحكومة في القضية وكذا الإمامة والوديعة والتعرض للوصية ثم الإجابة للطعام وللولائم والهدية فسد الزمان وأهله إلا القليل من البرية وهو شعو تظهر عليه مسحة العلم مما يتضمنه من الورع وعلو الهمة والتحر في الحكم ووزن الكلام فإن الاستثناء في البيت الثاني والشطر, السا... والشطر الأخير إنما هو من تثبت العلماء ومن نظمه التعليمي هذا البيت السائر الاستوى والوجه والعين ويد صفات أو فوض أو ورد فجمع في بيت مفرد امثله المتشابه ومذاهب المسلمين بإزائه من السلف والخلف وقول الأشعري إنه صفة وهذا أمر يدل على مقدرة تامة وملكة راسخة ومن كان بهذه المتابة ويصحح الخطأ في نظم العراقي لا يقال في شعره إنه نظم فقيم فهؤلاء ثلاثة فقهة اثنان منهم كما رأينا فوق النقد وواحد محمول على التساهل لمقصد شريف فكيف يحكم بالثلث على الثلثين حتى مع التسليم بمحجوجية هذا الثلث وما رأيناه في باب النظم التعليمي يدفع ذلك هذا ومن اللطائف التي يحسن إيرادها هنا أن الصلاح الصفدي أنشد في شرحه للامية العجم وهو يمثل للشعر الذي أتى على أسلوب الفقهاء هذه الأبيات لأبي نواس ساخرت كل شراب فسمت رتبه ليس يضاهيها شراب لا نماريك على تحريمها إن نقل ما حرمت قال الخطاب حرمت ما حرمت بل حرمت جاء في التنزيل نهي وجتناب قال هل أنتم فقلنا نحن لا وسكتنا كلنا واستدبا ثم عقب عليها بقوله كان يقال أبو نواس فقيه غلب عليه الشعر والشافعي شاعر غلب عليه الفقه والشافعي والخليل بن أحمد وأبو بكر بن دريد معدودون من العلماء الشعراء ولا أدري مدى صحة هذه المقالة بالنسبة إلى فقه أبو نواس بالخصوص ولكني أفهم منها الإعجاب ببراعة أبو نواس في استخدامه لجدل الفقهاء في أبياته الرائعة وأعجب بحسن رأي الصفدي وهو الأديب الضليع في عدم مجافات الفقه للأدب وأن الفقهاء والعلماء يقولون شعراء بلغاء ولا يخل فقههم وعلمهم بقيمة أدبهم ويحملني هذا أيضا على إيراد تعليقه على أبيات للعلامة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد مما مثل به في هذا الصدد وهي كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح فقيل لي تعريسهم ساعة وقلت بل ذكرك وهو الصحيح وهذا نص التعليق قلت انظر إلى هذا النظم ما الطف تركيب الفاظه وأحلاه وكونه استعمل طريق الفقهاء في البحث في ذكر اختلاف الأصحاب وأنه قيل كذا وقيل كذا وقلت كذا وهو الصحيح كأنه إمام الحرمين وقد ألقى درسا في مسألة فيها خلاف بين الأصحاب وقد رجح ما رآه هو عنده من الدليل وما رأيت أحسن من هذا بينما هو يصف أحوالهم في السورة ومشاقهم في التعب وتشاورهم فيما بينهم وما أشار به كل منهم في إزالة ما حصل له من العناء إذا به قد برز من بينهم برأي أدخل فيه ذكر المندوح ونص على تصحيحه فكأنه في حلقة الدرس وقد شرع في مسألة خلافية ويحرم هذا النظم على غير الشيخ تقيدين تقي الدين فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها وما أحقه لو أنشد قول الأرجاني أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر لا بل أفقه الشعراء وبعد هذا وذاك يجمل الصفدي الكلام في الموضوع فيقول وكل من عانى النظمة وغلب عليه فن من الفنون مال به إلى ذلك الفن وغلبت عليه قواعده واستعملها في مقاصده الشعرية وتخيلات معانيه وظهر على ما يرومه اصطلاح ذلك الفن وأحكامه ألا ترى إلى أبي الفتح البستي ومقاطيعه المشهورة في الأدب والحكم كيف يغلب عليها الفاظ المنجمين انتهى وهذا هو الرأي والإنصاف في المسألة لا ما نقل ابن خلدون عن الشاعر أبي العباس الجزي النائي الذي بنينا عليه هذا البحث وفتح الباب للطعن على أدب الفقهاء حتى أصبحت كلمة نظم فقيه تقال لكل شعر نازل وتنوسي كل ما للفقهاء من أدب رفيع وإنتاج شعري عالم ردنا بعضه في الفصول المتقدمة وما بقي منه أكثر وأطيب، وقد سررنا بما لقينا في كلام الأديب الصفدي من موافقة لرأينا وتأكيد الله، ولذلك ختمنا به كلمتنا هذا والله الموافق. انتهى تسجيل كتاب أدب الفقهاء من تأليف عبد الله خنون، سجله فائز عبد القادر شيخ الزور، وكان الانتهاء من تسجيله. ظهر يوم السبت الثامن من شهر محرم الحرام سنة تسع واربعمائة والف للهجرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم